أولئك صبرنا فلم تخذلنا ورأيتنا ونحن بنعمك نعصيك وأنت ترانا فلم تسلبها منا فلك الحمد وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق وبالحق نطق أسليه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام أما بعد أحبة الفضلاء فيقول ربي جل جلاله وتقدست أسماؤه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكروا للألباب لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وإنه لذكر لك ولقومك وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إن الذي فرض عليك القرآن لغدك إلى معاد ثم يردنا لهذا المعاد بقرأنا عن كل آية لأجل هذا نريد أن نتدبر بعض الآيات حتى نعلم أحبتي أننا ما رغبنا في قراءة القرآن ولا حق حسن بعشر أمثالها عشان نأخذ عشر أمثالها لا. هو حقها بعشر أمثالها طح لكن لها معنى يريد أن تتدبر رغبت في الأجل العظيم عشان تتدبر وتدخل الجنة لأن ربي رحيم وذوع جل جلاله يرغب حتى تفهم وإن المفروض ما يعطينا حسنات، ناس نقرأ القرآن عشان ندخل الجنة ويكفي تعال وانظر حبيبي الغالي لماذا يقول الله جل جلاله عن أكثر الناس أنه إذا حشر يقول له لقد كنت في غفلة من هذا لماذا يقول ربي جل جلاله والله ما صليت خلف إمامه وقد مرنا بجميع الأجزاء إلا وفيه آية عن يا أما ناس يعلمون أو ناس ما يعلمون وتمر فيني هذه وقد مرت فيه وفيك فيها ليتنا ناس ما هي هذه الآيات وأي الصياغات ولكن كم مضت عليك ولكن ولكن تجد بعدها إحصائية لأكثر الناس أو أكثرهم أو أكثركم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقنون وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين شوف كلمة أكثرهم دائما تجي مع من لقد جئناكم بالحق ولكن أكتعكم للحق كارون، وإن كثير من الناس لفاسقون، وإن تطع أكثر من في الأرض. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ الله. لما كلمة أكثر دائما تأتي عن الذين ظلوا الطريق لماذا لأن الناس أربعة ووالله ما جئنا هنا ولا جلستم إلا لهدف كل خطوة تخطى على الأرض بدون هدف لو ما تختى أفضل وكل إنسان يعيش على الأرض بدون هدف والله باطن الأرض خير له من ظاهرها فلنا هدف في هذا المجلس هدفنا في هذا المجلس أن لا تنقل هذه المحاضرة على طريق� ون relax ولا تنقل على القناة الأولى هدفنا في هذه المحاضرة أن تنقل هذه الكلمات بمن حضر وبأثناء من حضر على الهواء مباشرة عند رب البشر رب البريات وهو يذكر أنا واحدا واحدا عند جبريل وميكائيل وإصرافيل ليس هذا الهدف الوحيد وإنه يكفي والله هدفنا الآخر أن تحفنا ملائكة إلى عمان السماء هدفنا الثالث أن نقوم وكلنا أعلم بذنوبه التي فعلها وجرائمه التي استقفى فيها من الناس ولم يستقف فيها من رب الناس هدفنا أن نخرج وقد أمر الله بالصحائف أن تبيض ويبيض كل سواد فيها فلنا أهدف الناس أربعة أناس يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون والقنف الثاني يعلمون ولا يعلمون أنهم يعلمون والقنف الثالث والرابع هذا أكثرنا لا يعلمون ويحسبون أنهم يعلمون والرابع هو أسوأهم لا يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يعلمون إذا ما أقنعتك وأقنعت نفسي رد عليه الكلام ولا ولا ولا كرامه ادخل في أي مجلس واطرح موضوع الجوالات تجد المعلومات تفيض مع كل جهة هذا يعلمك آخر إصدار نوكيا الدمعة والثاني يعلمك ذاكرة الجهاز حقت أريكسون والثالث يعلمت صفاء كاميرا هذا أحسن من هذا والكل يعرف اسألوا عن الكفرات أقول الله الكل يعرف عن الكفرات ويعرف هذا برجسون والثاني مجرب واسألهم عن دور الأوروبي يعلمت كل واحد من اللي متأهل في الدور العربي ومن طلعوا من نفاذ والله بل فيه أكثرهم مسكين والله من يطالع طال عن ثم تمشي كاميرا الفيديو وهي تمر على المدرجات يعرف خطيبة لاعب في البرازيل وهي في المدرجات ثم وهم يتناقلون هذه يعرفون البورط ويعرفون العملات ويعرف الاخطارات السعودية ويعرف كل شيء اسأله قل له ايش يعني الصمر قل هو الله احد الله الصمد من يعرف معنى الصمد رأيت أن أكثرنا لا يعلم وابليس قال تعلمون وصدق عليهم ابليس ظنه فتبعه دخل الدنيا وطبع والله ما عرف الصمد ولا جدعاء بئسنا الصمد لأن ما يعرفش معناها ولا عرف وقب ولا عرف غاسق هذه ليست البقرة هذه الإخلاص وقل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون وقد آتيناك لدن ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرى وقال رسول يا ربي إن قوم وقال رسول يا ربي إن قوم استخدوا هذا القرآن هذا القرآن مهجورا تجده يقرأ في تجريدات الرياض ثم يأتي خبر ويتفاجئ أن الخبر ما فهمه لكن مكتوب تحت التفاصيل رقم 16 والله ما يغلق الجريدة يروح ال16 ويفهم والله يراه ما قد سواها في القرآن أبدا ما قد قره ما فهم الصمد ولا وقب ثم رجع للتفسير يشوفوا اش معناها لأن هذا الكلام ما يهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون تعالوا ندبر أحبتي فلا تخشونا فلا تقشون الناس واقشون أغلق المصحف وفهم هالأربع كلمات والله إن طلعت من الدنيا ما فهمت إلا هذه وطبقت وعمل فيها والله أن تلقى أجرها عند الله لكن لا تمر عليها وانت ما تدري إيش معناها أو تدري إيش معناها وانت ما طببتها على نفسك فلا تخشوا الناس وخشوا شوف حياتي وحياتك تجد أكثر من يواعد وحده ممكن يلغي الموعد لأن أخوها المسكين اللي من الناس مر والله يقول لا تخاف الناس ممكن يلغي الموعد لأن الهيئة مرت عنده استعداد يخاف والله ممكن يلغي الموعد لأن عمها فوق الصفح ينظر إليه لكن مستحيل يلغي الموعد لأن ربه جل جلاله من فوق عرقه يرى شفت حياتنا مع القرآن؟ هذا ذكركم أسألك السؤال حبيبي الغالي هل تعرف كيش تصوم؟ وأختي الفاضلة دعونا من فضاء رمضان؟ ودعونا من أركان الصيام ودعونا من درجة الصائم ودعونا من فضله ودعونا من أجله دعونا نتكلم على شيء أهم جبل هذه كلها والله العظيم أكثرنا مغيبها بليس حاط عليه غطاء فإذا كشف الغطاء فبصرواه اليوم حديث عرف أكثرنا مطبق عليه بليس في نفق مظلم كان الله أبشر بالجنة وصدق عشان كده تمر آياته الجنة ما يصيح لأنه ضامنها وتمر عليها آيات النار ما يرتج في قلبه لأنه ضامنها فمسألة انه يقرأ تحصيل حاصل أصلا هو يقرأ القرآن من اللي أجل عكس الحسنات بس وإلا ما فيه كله ضامن أصلا فعاد وانظر حبيبي لماذا نصوم أصلا لأن والله أكثرنا إلى الآن ما فهم رمضان وما فهم ليش الله جاب رمضان ويش يبغى منها الله جل وعلا في رمضان تدبر مع القرآن تعرف لماذا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هذه فهمناها تأتي طرف في الآية وهو مشكلة هولي فهمنا غلط كلها كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يقول الله لعلك بعد هالشهر كثير تخاف تدري اشه معنى هالكلام يعني رمضان جاء عشان نخاف احنا فهمناها لعلكم تجوعون فجعنا وشبعنا وانتهى المسألة وانتهى الأمر ليش يقول لعلكم تتقون يعني هل الله جل وعلا جاب لنا الشهر عشان نصيد نخاف والله فهمت كذا صح تبغى أثبت لك وأثبت نفسي لما أعطيك كأس ماء في نهار رمضان وأقدم لك معشيش بمئة ألف ريال وأقول اشرب بس قطرة واحدة أول قطرة بيراها العزيز العليم وهو مستوى على عرشه أول قطرة بيراها تسللت إلى ذاك الفم ثم نزلت إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم تسللت دخلت جوتف بعطيت مئة ألف ريال يشرب ولا ما يشرب والله ما يشرب تقول ليش شوف الكلمة اللي بيقولها هي السر في الصيام ليش ما تشرب ماء أنا ما عرضت عليك كأت خمر أنا عرفت عليك ماء حلال يقول أخاف شوف في الكلمة ما أجملها لن 11 شهر ما قلنا نخاف قدمت قد لنا بلاوي ما قلنا نخاف الآن في ماء يقول لنا خاف سبحانه علمك أنه عظيم يقدر يخوفك في حلال طلع الكلمة منك في مويه وما طلعها لكبليس 11 شهر في أشياء حرام تقول أخاف الله على ما اذكر معي حبيبي 11 شهر قدمت لنا سيديات وقدمت لوتوتات وقدمت بثات على الانترنت كلها خلاعة وقدمت لنا قنوات ما دلنا نخاف الله الآن أنت صاحي مع نفسك وانت تقول أخاف الله ما شفت أنه يبغى لك تخاف قال ما خفت منك 11 شهر من الحرام وعزتي وجلالي لا لأخوفك من حلال والله لا خليك تقول أخاف في موية قدر ولا ما قدر. ثم زوجتك معك، زوجتك معك متزوجها على سنة الله ورسوله. لو تقترب منها وتجامعها خمس دقايق تبدأ كم صومك. لو كانت المسألة مثل ما فهمنا لعلكم تجوعون، كانت تصوم يوم، أفتر يوم تصوم يوم. لكن لو تجامعها خمس دقائق يؤدبني وإياك نصوم شهرين متتابعين على هالخمس دقائق اللي قل فيها حياة مع الله طيد ما زنيت يا رب ما زنيت هذه زوجتي شفت كيف يقدر جل جلاله أنه يخوفك وما تقدر بزوجتك فهمنا في نخار رمضان ما مدام دائعين فهمنا فإذا أدن المغرب وأخذ سجارة ولعته أقول لك حبيبي أقسم بالله ما فهم ولن يؤثر فيك رمضان وبيطلع مثل ما دخل الآن لأن ما تخاف من الله لأنه قدير وسميع وبصير تخاف منه في كاس ماء حلال وما تخاف منه في دخان حرام فوالله ما فهمت الدرس وأكثر الناس لا يعلمون إذا أذن المغرب وصليت وجيت وأطلقت النظر في نساء العالمين أقول لك والله العظيم ما فهمت لأنك قبل عشر دقائق خايف منه في زوجتك الحلال الآن أذن المغرب وين راح ربنا والله العظيم لو يجي كافر وينظر لحالنا قبل المغرب ويشوفنا بعد المغرب قال ربكم ما نام مات جل جلاله لا تأخذه ثنا ولا نوم لكن أنه فهم ما غلط لأجل هذا حبيب الغالي جاء محمد مفصل في هذه الآيات عليه الصلاة والسلام قال ابن خاري من حديث ابن عباس انظر ماذا يقول عليه الصلاة والسلام قال يا ابن عباس من لم يدع قول الزور في فهنه رمضان مهو بجوع من لم يدع قول الزور والعمل به والجهن اللي ما عنده استعباد يترك الغيب والنميمة والغذر والبع والتفشح والكذب يروح يبن ريق ابنه نروح يشوف مطعم يتغذى لأنما جوّعناه عشان يجوع جوّعناه عشان يخاف ما دام فهم غلط تعرف ماذا قالتك تكمل في الحديث فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. شكت أن المثألة ما هي جوع وعطش الدليل الثالث أنهم هو عشان نجوع إذا سافرت يقول لك الله جل وعلا وقف وتغد واشرب وكل على كيفك لكن إذا سافرت ما يقول لك عاكس واسمع ما تشاء شكت أن المثألة ما هي جوع وعطش إذا مرض كل وشرب على كيفك لكن إذا مرضتي لا تبصرين كنا أنا. قلت إن مثأرنا هجوم هذا جاء محمد عليه الصلاة والسلام وما زال يبين لنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون دخل رمضان طلع والله ما فهم في المسمد من بحب بحب بسنة صحيح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب صائم فسأله قال لك الحمد لله مطلين طايمين ذكين. رب طائم لي... لم... ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش بعد ما انتهى رمضان صاحبة فلان فيها جاع لين المغرب بس عرف الله المغرب ثم يوم صلى المغرب ما كان رب يرى ولا كان يعني لعب على نبيذ لعب غريب جاءنا أبليس والله جل وعلا محرم عين الحلال في النهار وجابليس عن صلاة وحر حل الحرام كله وصدقنا وراح ولكن أكثر الناس لا يعلمون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون لأجل هذا باب الريان للصائمين ما قال الجائعين. أحبتي متى آخر مرة قمنا فيها 11 ركعة غير رمضان بصراحة 11 شهر بينه وبين رمضان الماضي متى آخر مرة قمنا فيها 11 ركعة لا تقول ما نقدر الأجساد اللي قدرت توقف في ش... في رمضان تقدر في شوال وتقدر والله العظيم في صفر وتقدر في الحج وتقدر ما دام قدرت لكن الأنفس ما ارتفعت ما أثر فيها رمضان دخل رمضان وراح ونتعلقنا برمضان فانتهى رمضان ليتنا نتغير بعد شهرين نحن نتغير بعد يومين اليوم 11 عشر ركعة بكرة العيد بعد كم ركعة نحن رمضان بصراحة أحبتي نحن نحتاج خط مع أنفسنا إننا والله العظيم حالنا مثل الحال اللي جاي وسيارتنا منتهي البطارية وحط الاشتراك غلط وقعد لين بكرة ما استغلت. لكن نقول اليوم حط هذه هنا وهذه هنا ونص دقيقة وشغل تمشي لكن بليس قلب الأمور لماذا نصلي عشان نعرف أن نصلي ونصوم ونحج عشان أمر بس واحد وسوينا هذه كلها ولو صلنا الأمر هذا إلا من رحم الله أننا نصلي عشان نعرف الله وعرفنا الأوامر وما عرفنا الآمر عرفنا صلاة وجينا حضرتنا هالإجساد وعرفنا صيام وجوعنا هالإجساد وكلها ما جابها الله جل وعلا عشان فاربطنا بالآمر ففعلنا الأوامر ووالله العظيم تجد وركع وقال سبحان رب العظيم يعني الآمر ووالله ما عرفنا هو العظيم جاء وطلع فذي ليش تصلي؟ نبغى نفهم نبغى نطلع من عباد اليوم حياتنا صح أقسم بالله أن تحف الطعام الصلاة والله الذي لا إله إلا هو يقول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سامس على أنفسنا لا ننظف الجنبنا والله النساء النفس والله يوميا فأحب لك ما أحب لنفسي لا تنظف الجنبك قبل يتج يقول خطاب هذا للجماعة وأنت وينك؟ وأنا وينني؟ منه؟ الطلاة تنهى عن زحشة والمنكر هل أحد يشكل الكلام هذا صحيح؟ اللي يشك أن هذا الكلام واحد تمي غير صحيح يرطعيدك إذا كان هذا الكلام صحيح طيب لنا عشرين ثانا نطلل ليش ما تنهى عن زحشة والمنكر؟ من يذكر يوم من الأيام جاء ينظر حرام ثم جته طلاة العصر قالت اللي تو أنت حاط راسك في الأرض عشانه ما يرضى من منها جاء يذكر يوم جاءت تتكلم وتغتاب كلانا جاءت هالجلسة بين السجدتين قالت اللي تو تقولين عنه رب تغفر لي ما يرضى يا أم منها غلط أو القرآن غلط والقرآن حاشاه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإنك لتلقى القرآن من لدى حكيم خبير كتاب أحكمت آياته آياته ثم فصلت من لدى حكيم خبير ولم يجعل له عوجا أجل ليش نحن ما تنهانا عن فحشاء والمنكر تدري ليش حبيبي الغالي لأن فهمناها إجتاد والله ظل جلاله وفهمناها أنها أنفس وأرواح ودخلك المسجد باليمين ليش دخلت باليمين ما أني تسألت نفسك في يوم الأيام ليش أنا أدخل من الدنيا للمسجد باليمين وأطلع من المسجد للدنيا باليسار مثل ما أدخل الحمام أجل الله ليش حتى يعلمك أن المكان اللي دخلت فيه رجلك باليمين تراه أعظم من الدنيا وجاء بليس وظل بالامور خلاك كنت داخل المسجد تفكر في الدنيا لكن ما خلاك كنت برا صاعد بني تفكر في المسجد شفت كيف جملب عليه الامور وإلى الآن وإنه مخبيهم ولا زينا لهم في الأرض وقال بعزتك بما أغويتني لا اقعدن لهم طراطا المستقيم أنت يا رب تقول لا تخشوا الناس اخشوني ابا اخليهم يخشون الناس وما يخشونك وهذا الحاصل أنت يا رب تقول قو أنفسكم واهليكم ناره ابا اخليهم يكونهم جوعه وبرده وبيكونهم ما ينش حافين وبيكونهم الجهل وبيدرسونهم وبخلي الوحيد اللي ما يكونهم النار ايش يلبسون ايش ينظرون ايش يسمعون مالي لي علاقة اهم شيء لا ينوم جائع ينوم ما صلى بسلامته اهم شيء لا ينوم عن المدرسة ينوم عن صلاة الفجر بسلامته شفت كيف لعب عينا بليت وإلى الآن وإن العينين إلا من رحم الله يريدك الله جل وعلا في صلاتك أن تفهم أمر ثم بعث محمد عليه الصلاة والسلام حتى يشرح لنا شرح والله العظيم لو هناك أبتم لفهم في الصحيحين ودخل الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام خير أمه أحد مخلوق إلى الله جالس المسجد وينظر ذاك الرجل يمشي ثم كبر الرجل وركع ورفع ثم تجد ورفع ثم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم جاء يجر الخطا إلى رسول الله قال السلام عليك يا رسول الله الخبر جاء من وين؟ من فوق العرش لأن محمد لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام قال عليك السلام الخبر جاء أن الصلاة هذه اللي صلاها تو ما قبلت أن الصلاة اللي سواها تو قبل شوي ما رفعناها لها أصلا قال ارجع فطلي فإن إيش صلاتك ناقصة فإنك لم تصلي أطل أحبتي فهمنا الرجل صلى وسجد وركع وين راحة تابعه واخذ حباء من تورا ليش في سر ورجع الرجل ما جاء من بيتهم اللي يبغاها تقبل صلى وسلم. قال الله أنه يسلم ثلاث سنتين كلها ما قبلت صلى الثالثة ثلاث مرات ثلاث صلوات ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام لم تصلي لو سكت النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى الحديث تورطنا صح يعني ما ندري ايش سر طيب لكن هذا الدين كامل فبين النبي عليه الصلاة والسلام ليش ما قبلت صلاتك دخل له امر ما له دخل في الجسد دخل له امر متعلق في الروح وفي النت قال اركع حتى تستقر وحتى في رواية تطمئن في الكلمات الكلم الذي ذاق قلبك الآن حتى تطمئن يقول أركع أنت تعرف إيش تقول ولا يكتب للرجل من صلاته إلا ما عقل منها اللي يفهم صلاته يكتب له إذا فهم منه العظيم كتب له أنها أنها ركع إذا ما فهم منه العظيم ما يكتب له يقول أركع حتى تطمئن راكع أنت جال تقول سبحان رب العظيم تعرف منه العظيم أركع ما ما تعرف أصله إذا عرفت من هو العظيم اللي أنت فاك والله لو عرفنا بس في الركوع كان تنتقل من الغلاف الجوي هذا من بقاع الأرض وتنتقل إلى السماء والله أن تنتقل بروحك للسماء لأنك تشعر أن العظيم اللي ذكرت وهو بأنا الحال اللي أقول عظيم حتى الملائكة في السماء ما في سماء اللي فيها ركع قبل ما أخلف ويقولون سبحان رب العظيم إلى يوم القيامة فتعرف أنك مسكين وإني مسكين وأننا ضعفاء وأننا لسنا وحدا لنسجد لله العظيم كان تعرف أن طلاتك أنت المسكين فيها إذا طلعت ما تمن على الناس تقول الحمد لله ترى طلاتك اللينا لأنك تذين أنك مسكين ما سوى شيء ثم ترفع وتقول ربنا ولك الحمد حتى تطمئن رافعا إذا عرف من هو اللي تقول عنه ربنا ولك الحمد وعلى إيش أسجد ما عرفت والله نصيحتك محسنة وبتلقى أثر في صلاتك وبتلقى تغير نفسك تعرف تقول ربنا ولك الحمد على إيش قد فطرت معاق هل فطرت معاق ما يتحرك فيه لرافة أدعوك يظل لا ينتهي رمضان فعندنا فطور يومي هناك في مستشفى النقاها أدعوك أن تتشرف بهذا الشرف أنك تطعم معاق والله العظيم منهم رائد ضابط برفة رائد ومنهم ملازم أول ومنهم واحد توم متخرج من الحربية ثم ما علق التاج ما علق النجمة والله العظيم حتى كفه اللي تعلق عليه النجمة مع التحرك ما ينطيع أهل أرافته تعال جرب أن تطعمهم تلقاك جالس أكل هالمعاقد تشوف دين مثل ديك لكن الجبار جل جلاله الذي استوى على عرشه أمر ديك أنها تطيعك في كل أوامرك وأمر ديك أنها ما تطيع له ولا أمر والله ما طاعت له ولا أمر ولا ترفع لك موية والله لو ما تفطره يجلس يؤذن المغرب ويؤذن العشاء ويؤذن الفجر ما أقر لأنه ما يتحرك فيه لرد تلقاك وانت أكله تعطيه اللي تبغاه أنت واللي تحبه أنت و هو باللي يحبه هو وياكل لأني ديه من ذي اللي تأكله فهو ما يتشرب اللي تبغى ترفع له لأطفاله بياكل عشان ما يموت عرفت ربنا ولك الحمد على إيش اللي حركها لك وغيرك ما حركها له تلقاك وانت أكله يقولك بس والله ما شبع يقولك بس وهو ما شبع ليش لأنه يعرف أنه موض مثلك الله ما أعطاه مثل ما أعطاك يدري أنك بتروح لبيتكم ثم بيقعد هو بعد المغرب لين العشاء ينتظر هالأكل اللي أكله بيطلع من اللي بيتكرم عليه ويجي ويصفق ملابسه أجلكم الله ويصدق أجلكم الله حطايره ثم يقعد ينظفه ويكشر في وجهه فقاعد يقول لك لا بكفر لش ما يبغى يتعب اللي بنظفه لأنه يدري أن فيها هم يدري إن اللي بنظفه مرة ما عاد عديه مرة ينظفه عرفت ربنا ولك الحمد على عيش أبو بلال جلسنا معه يوم 22 يلي 23 جلسنا بعد تراويح جلسة فا إيمانية وكل واحد من المعاقين يتكلم فهدو بلال حافظ لكتاب الله جل جلاله كان عنده مؤسفة مقاولات يقول والله بتشوفون جسمه طلع معي في التلفزيون مرتين تشوف جسمه سبحان من أعطاه القوة الآن ما يتحرك فيه إلا الرأس يقول كنت إذا تأخروا العمال في المقاولات أشيل كيتين ثمنت على يميني الكتف اليمين وكيتين على الكتف اليسار وأطلع الدور الثالث وأرجع أقض أربعة ثانية وطلع الدور الثالث الآن ما يطيعني من بس يقول يقول يوم 28 نفس اليوم يقول اليوم الظهر يقول حصل معي موقف أنس الإعاقة كلها لا تسع سنوات ما أذن لها الله جل وعلا يدخل بيته اللي هو بيته وأذن لك يوميا تدخل بيتك عرفت من تقصد ربنا ولك الحمد يقدر ما يدخل في بيتك يقول لي خليك تسكن في غرفة في المستشفى معك واحد والله يقدر لكنه اتكرم عليك ووقفك وقفك تقول ربنا ولك الحمد فاعرف من تقصد يقول جاء الممرض طبعا لازم يقلبون يقول جاء الممرض وقلبني على جم ونسى يرفضني بالبطانية وبعض الوسائد عشان ما اطيح نسى أسأل الله لا يكلني وإياك إلى بشر تنقلب على كيفك والله العظيم لو الأمر عند أهلك نسوك وراح المشاورهم وانت منقلب يقول نسى وطلع يقول أهم تندني على جنبي يوم حرق راتي طحت طحت على وجهي يقول أنا أصلاً ما يتحركين اللي عضلات الرقبة، فأشغلتها وتعبانة أصلاً لأن منصب أنا لا تلفة يمين ويسار ما عندي عندله يتحرك. يقول في يوم أن سدحت على وجهي لن يتوقع أحد ولن يشعر مشهد يقول إلا من جرب. يقول مدام ما جربتم أنتم تشعين يقول طحت على وجهي وانكثن أبغى أرفع رأسي ما عاد قدرت. رأسي لازق في ال الشبك اللي تحتي. يقول أبغى أرفع وانكثن ما أرفع وغت نفسي تعب. وخارت قواي وتعبت عضلاتي يقول ولتبدو وجهي بعتصيح أبغى أزعل ما أحد يسمعني لأن المعاق ما هو بذي حجاب العاجز اللي عنده وعندك يتحرك على كيفه ما يتحرك زي الناس فيقول أبغى أصيح جلست أبكى يقول فأبكي وأنا في حال ما يعلمها إلا الله وابتلت الأرض من تحتي وجهي ابتل لأنها لزج يقول صوت أجن أجن أجن سين ثم أمس عرازي واخذ نفس ثم يصيح وجهي من الرسانية. يقول علمت أني بموت كعات ثمان كعات وعلمت أني بموت يقول والله العظيم قلت يا رب إني في رمضان ومعاق يا رب بنموت الآن يا رب لا تبقي لي ذنب في صحيح تسألني عنه يوم القيامة وخذني الآن يا رب العالمي يقول أنا أطيح دخل واحد أرطل ربي جل جلاله يقول دخل عامل نظافة لقاني من جلب يقول رفعني مرة ثانية يقول له أول ما رفعني وجهي أحمر ثم جلست ينظر متعجب والدموع سائلة قلت له كم الساعة؟ قال الساعة ثنتين يعني له ربع ساعة بس صاير يقول والله إني أحسبني قاعد ثمان ساعات وأحسب الليل جاء وإن ربك لذو فضل على الناس جد أحد نفاق جديت بتنقلب وما رب وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن ولكن أكثرهم أكثرهم لا يشكرون عرف من تقصد ربنا ولك الحمد شرب معاقشاه وتعرف من تقصد وتعرف على إيش ربنا ولك الحمد وانت بتشربها الشاه يقول لك قرب وانت خايف تحرقه ثم يقول لك قرب قرب ثم تتجرأ وتقرب وتحرق الصلاحة يقول لك خلاص ما عدا بغى شي وتحرق من اللي وازن لك بيالتك وكاسك ما يدحرج نفسك هو اللي قاعد تقول ربنا ولك الحمد عرفت منه اذا عرفت منه اقسم بالله ان تخر ساجدا من غير رب من غير شعورك وتنزل باعز ما عندك الى ادنى نقطة تصلها اليها رأسك وانت نازل وطايح تحس إلى أسفل مكان بتلقاك مفتفاجأ وانت قاعد تقول سبحان ربي الأعلى وأنت حد ثم بترفع وتدري ان في ملائكة سجدا وهم دقيقتين ولا ثلاث سادين لهم اثنين فبتلقاك ترفع وتقول ربي اغفر لي فإي فأنا ما أذنب لا والله انك مسكين لكن هذا درينا واش قاعدين نقول تلقاه قاعد تقول رب اغفر لي لو تذكرت قبل الصلاة وانت قاعد تذنب وانا اذنب ما اقول رب اغفر لي عرفت من هو الله لو صليت كذا كانت تشوف نفسك كنت قايل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اول كلمة تقولها استغفر الله لو صلينا صح وعرفنا من دلت له جباهنا كان طرعنا والله العظيم وجرأتنا على المعصية الأقل لكن صلت الأجساد وجاعت الأجساد والعبرة والله العظيم في الأرواح والأنفس ليت في الأجساد الدليل أنك كل يوم تدخل بروح وجسد ويأتي أمر تصلي وتصف الصف بيجي يوم تدخل جسد بدون روح ثم ما الله لا تصف الصف ولا تصلي لأنك جسد مطروح والجسد المطروح ليس لله جل جلاله فيه حاجة أن يأمره بالطلاة إذا ما, ما عندك روح لا أصلي. شفت من المسألة يا متعب الجسم كم تشطى لراحته أتعبت نفسك فيما فيه خسوانه أقبل على الروح أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان وصلينا بالأجساد وصمنا بالأجساد وما غيرت فينا شيء إيش رايكم نجرب من اليوم نصلي بالأرواح وأنت تشعر الصلاة فتشعر واش قاعد تقول أنت وقال عمر لما فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله إنه لا يشيب عارض الرجل في الإسلام لم يكتب له من صلاته إلا صلاة أو صلاتين جمعت له ركعة في عام 1420 خشع فيها وجمعت له سجدة في عام 1425 وجمعت له بعد ستين سنة طلعت له صلاتين إنه عند الله حق نختم بهذا ليش تحج نحج ليش الله جل جلاله ما يخليك تسوي شيء عبث والله ما يأمرك بشيء عبث تخيل وأنت حاج حبيبي الغالي مشيت في رحلة حبيبي الله يجعلني وإياك في جنات النعيم وأخت الفاضلة جعلنا الله وإياكم في جنات النعيم أحبة نبغى نطلع والله نطمئن نبغى نطلع ونرتاح نبغى نصوم ونرتاح نبغى نعيش حياة سماوية أحبتي أمننا مستقبلنا فوق الأرض لبيوت تجري من تحت المجاري أجلكم الله نبغى نأمن ثلاث مستقبلات أنت قدامك ثلاث مراحل أمن المستقبل فيها فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض شف الآن ننتقل أنا وياك في الحج نبغى نروح أنا وياك روح وجسد ما نبغى تسأل تروح في حج ترجع ما تستفيد لو عشق الحج وأنت رايح بروحك تجدك تمر على مراحل عجيبة في طريقك في الحج في سفر ثم والله العظيم أن الله يخبرك أن في سفرك هذا للحج ترى حياتك كلها في سفر ثم تقف وين عند الميقات صح بد تقف عند الميقات حتى ولو كنت في الجو تحسب وتسعر متى مر على الميقات ليش عشان يعلمك أن في ميقات لرحلتك هذه بتوقف عنده رحلتك في الحياة يتوقف يوم عند ميقات يوم معلوم فمش تتوي في الميقات تتجرد المخيط صح يذكرك أنك إذا انتهت رحلتك ووقفوك في الميقات حقك ونهاية حياتك يجردونك من مخيط لكن ما هو بنت اللي بتشيلها فمبايحة طيب جسمك صح يذكرك بطيبونك لكن ما هو بنت ثم بعدها يلفون على تلف على نفسك يتخرج بيضا ما تحتها ملابس طح لذكر كالله جل وعلا إن كنت فعق الفعق الآن فإذا لفت المرة الثانية ما عندنا بجاي اللي يكفل ولا صم إذا لفت المرة الثانية فرب تقول رب يرجعون لو استشعرت كنت باهدي الحج بالطريقة هذه إنك الآن لابس كفل ثم بعدها واش تسوي كأنك بيت لا تقدر تقص ضفر ولا تقدر تقطع شعر وعد ما تتجرع كأنك ميت لا تتزوج ولا تنكح جالس لابس هلك وماشي وين ماشي ومبعلك يتك على ما يريد الله المشيك يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له كتبنا لك تروح اليوم في ميناء تروح لنا كتبنا لك تروح عرفة تروح عرفة ما رحك عرفة حمادي حفظ شفت ثم وين يوديك العرفة ثم يجمع لك في عرفة الطغيرة كم ذو ثلاثة مليون الملك والأمير والعزيز والحقير والتاجر والمليار كلهم لابتين دي بعض ثم يجمعك وهذا من جنوب أفريق جاي واطيك والثاني من شرق آسيا دافتك والرابع من السعودية دافتك والخامس من مصر واطي ولدك وزحنا ثم نقول موت موت ثمان تاعات على ثلاث مليون فوربك لنحشرنكم والشياطين لكن مئة ثمان تاعات خمسين ألف سنة، فأن استطعت أن تنجو بعد ما جربت ثلاثة مليون إن قدرت تنجو في اليوم اللي فيه خمسين ألف سنة فاعمل، هذه عينا، لكنك اللي بتواجه وأن تمشي أن الناس اللي ماسكوا لده على كتفه واللي شايلة ولدها، لكن يذكرك الله، ولأجل هذا فتح صورة الحج المفروض نتكلم عن الحج. على عقولنا، لكن ما تكلم عن الحج، اللي ذكر آيات قليلة عن الحج، ولا الكلام كله يذكرك بذاك اليوم أول آية في صورة الحج يا أيها الناس تتقوا ربكم، يقول جبتك عشان تخاف، بس وصوّمتك عشان تتقون، وصخليتك تطلي على الصلاة هاك عن الفشاة والمنكر، وحجيت وصمت وصليت ولا لك شيء. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها مثل ما شط الحجاج في الزحام يوم ترونها تذهل كل مربعة عما رضعت لكن ما شطناها في الحج شفت اللي شايلته شائلته خ... تذهل كل مرضعة أما أربعة وتضع كل ذات حمل حملا وترى الناس ثكارا وما هم بثكارا ولكن ايش انت شفت شديد هناك لن يكون الزحام هو المشكلة ولكن عذاب الله شديد لأنك في زحام بس الجبال لجنبك ثابتة إذا نصفت ماشفت الأرض تحتك تزلزلت أنت ماشي بس مشكلتك الزحام هناك سوف تغير الأمور فأعطاك عينه لأجل هذا لو فهم ترجع يوم وزدك أمك ووالله العظيم تجلس تهيئ للاك اليوم لك ولأهلك تحط نفسك ظل يوم لا ظل إلا ظله ألين تموت لو فهمت صح ثم يمشيك الله في الحج ويخليك تشوف واحد نائم على ذفذ والثاني حاط تحت كرتون هو أولاده والثالث في فوق الرصيف والرابع في في بال بس عنده مخيم والخامس جيم والأوباء وألف ثم تشوف اختلاف الناس ثم فجأة تشوف واحد جاي يطر يبغى ريال أقسم بالله بيوريك ناس وأسأل الله أن لا نكون منهم بيوريك ناس يوم المعشر يطر يبغى حتنا، شفت النموذج؟ ناس ما عندها ماكن وناس عندها أماكن بعيدة وناس عندها أماكن قريبة ثم فجأة تفاجأ إذا بالصوت يخترق أتماعك وهم الطريق الطريقة أحد الطريقة أحد ثم تلتفت وتشوف موكب أمامه أسعاف ووراه دوريات والجنود على اليمين وعلى اليسار ثم مكتوب على الباص ضيوف خادم الحرمين الشريفين وتفتح لهم أبواب ما فتحت لغيرهم إذا كنت ناظب تتذكر بيجي في ذاك اليوم اللي خمسين ألف سنة ضيوب خالق السماوات والأراضيين يوما نحشر المتقين نرجع للتقوى إلى الرحمن وفداه ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا اختلاف الناس هذا هو اليابات تفهمها الله ويوم تقوم الساعة اليوم الكل اللي يعطي واللي ما يعطي كلهم يأكلون يشربون يتنفسون وأولادهم معهم يمشون هناك يقول تختلف الأمور قوانين جديدة كنت في غفلة عنها ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون هناك تشوف المسألة ما هي هناك ما هم سواء ليسوا سواء لا يسوون أَفَمَنِ اتَّسَبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَعَأَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا بِسْمَ تَكْفِي وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ كَالْمُصْدِينَ فِي الْأَرْضِ هذا اللي عمل صالحات تلقاه في جيبه قرآن زي اللي في جيبه بكث اللي في فمه مسواك زي اللي فيمه سجاره اللي ماشي ويغض طرفه زي اللي يشوف ان نجعل المتقين كالفجار الكل عنده عيون لكن ليش بعض الناس ما ينظروا عند عين ليش بعض الناس عنده شغوة لكن ما يطالع ليش بعض الناس عنده جوال لكن ما يعاكس مع انه يقدر لأن في ناس يعلمون وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لأجل هذا أحبتي يوم ما قهمنا كل هالأمور لأجل هذا سمحنا سمحنا للناس أن ينتهكوا أعراض أخواتنا والنساكتين سمحنا أن تذهب مقدساتنا والنساكتين نائمين سمحنا أن يجرؤون علينا في أحد الشهور إلى الله وأحد الشهور إلى الله وأحد شهر, شهر ترفع فيه الأسماء في كل ليلة الأسماء ناس يعتقون من النار أبدا سمحنا الناس يخربون علينا ديننا سمحنا الناس يوم شافونا مع احترامي للجميع شافونا ما عندك أحد واعذروني على هذا بدأوا يتجرؤون على دينك ويوم شاطونا ما عندك أحد الخطوط الحمراء تجاوزوها وبدأوا يستهزئون بدين ربي وربك ونساكتين لكن الله ما نفي ولا ضم قال سبحانه وقد نزلار أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم اللي قال لك هالكلام هو اللي خلات تمر في الليل وتشوف أولادك نايمين وتعد واحد اثنين قبل لا تتمل ثلاثة تشوف صدره ارتفع لأن الله أذن له أن يأخذ هذا النفس هنا ينفع اللي يقول كلام هذا هو اللي أجر عيالك الدماء ولو وقف الخمسة من عيالك الدماء ما حرست أنت ولا واحد ولا حرست له ولا درة دم في جسمه اللي يقول هالكلام هو اللي جعلنك في كل مليمتر مكعب من الدم خمسة مليون كرة حمراء تجري بأمرح وبيذوقني ويذوقك يوم بيوقفها ثم تدخل أنوار عندك، وتبول الجفون، وتسقط الآيات. يقول وقد نزل عليكم في الكتاب، لكن يوم ما عدبرنا الكتاب كيف نعرف يبغى الله؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُغفر بها ويُستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. لو هم استهزئين بأبوي أبوك عند